اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان مِنَ من الصادقين ما تنزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين ان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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أدصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استع ق السمع فأتبعه شهاب مبين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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْنُونٌ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَثَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُوْهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سُرُرٍ متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إن هال من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إلَيْهِ ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أَهْلُ المدينة يستبشرون قال إنها ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ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 كثير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدِ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ